بسم الله الرحمن الرحيم حمين والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إن تَمَّ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أعتقد يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب البقش البقشة الخضراء إن منتقمون على قذفتنا قذ قوم فرعون وجاؤهم رسول كريم أن أذل وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ربه أن هؤلاء طوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا وترك البحر رهوى إنهم جنز مغرقون كم تركوا ذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني ولقد اخترناهم على Ik heb